وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله جرزة والأول أصح أيها مائة وعشر آيات وحروفها ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفا وكلمها ألف وخمسمائة وسبعون كلمة قال وهي من أفضل سور القرآن وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بسورة عظمها كما بين السماوات والأرض ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك قالوا أي سورة هي يا رسول الله قال سورة الكهف من قرأ بها يوم الجمعة وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض ووقي بها فتنة الدجال يعني هو الحديث بهذا السياق ضعيف ولكن ورد في سورة الكهف فضائل منها أشياء مما هو مذكور في هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال لما سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسائل الثلاث الروحي والكهف وذي القرنين حسب ما أمرهم به اليهود قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله فعوتي فعوتب بلبث الوحي عنه خمسة عشر يوما فأرجف به المشكون وقالوا إن محمدا قد تركه رئييه الذي كان يأتيه من الجن وقال بعضهم قد عجز عن أكاذيبه إلى غير ذلك فشق ذلك عليه فجاءه الوحي من الله سبحانه بالجواب فاستتحه بحمد الله تعالى فقال الله عز وجل الحمد لله أي السناء له وتقدم الكلام عليه مستوفا في سورة الفاتحة الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتابة القرآن ولم يجعل له عوجة والعوج فقد الاستقامة وهو بكسر العين في المعاني وبفتحها في الأشخاص كالعصى والحائط ونحوهما قيما مستقيما نصب على الحال، وفيه تقديم وتأخير مجازه أنزل على عبده الكتاب قيما، ولم يجعل له عوجا. قال ابن عطية ويصح أن يكون معنا قيما قيام قيامه بأمر الله تعالى على العالم. وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين على العالم. يقصد معنى ال الذي ذكره ابن عطية أو الذي نقله عن ابن عطية قال وكان حفص عن عاصم يسكت يسيرا على عواجه تنبيها على تمام الوقف عليه ثم يقول قيما لينذر الكافرين بأسا عذابا شديدا من من عنده روى أبو بكر عن عاصم لدونه بسكون الدالي وإشمامها الضم من غير صوت يسمع دلالة على أن أصلها الضم وبكسر النون والهائي وصلتها بياء في اللفظ فكسر النون لسكونها وسكون الدال قبلها وكسر الهائي إتباع وقرأ الباقون بضم الهاء والدال وإسكان النون وابن كثير على أصله في الصلة بواو. ويبشر المؤمنين ونقدر المفعول ينذر غير مذكور ومفعول يبشر مذكور ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنا هو نعيم الجنة وما يتقدمه وما يتقدمه من خير الدنيا ما كثين مقيمين فيه أبدًا ظرف دال على زمن غير متناهٍ فرأ حمزة والكسائي ويبشر بفتح الياء وتخفيف الشين وضمها من البشر وهو البشري وهو البشرا والبشارة وقرأ الباقون بضم الياء وتجديد الشين مكسورة من بشر المضاعف على التكثير وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم ثلاث طوائف اليهود في عزير والنصارى في المسيح وبعض العرب في الملائك ما لهم به باتخاذ الولد لله تعالى من علم ولا لآبائهم من قبلهم لأن ذلك مستحيل في حق تعالى كبرت عظمت كلمة نصب على التمييز تخرجوا أي تظهر من أفواههم وهي قولهم اتخذ الله ولدا. إن أيما يقولون إلا كذب فهي ما النافية. فلعلك هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أي لا تكن كذلك. وقوله باخع نفسك أي قاتلها على آثارهم من بعد ذهابهم عنك. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفاً حزناً على فوات إيمانهم. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها والمراد بما على الأرض كل ما يزينها من علماء وصلحاء ونبات وزخارف ونحوه ولم يدخل في هذا الجبال الصم وكل ما لزينة فيه كالحياة والعقارب ونحوها لنبلوهم لنختبر الناظرين إليها أيهم أحسن عمل أزهد في الدنيا وإن لجاعلون ما عليها أي الأرض صعيدا أملس مستويا جرزا غليظا يابسا لا ينبت ثم جاء بما هو أعجب من ذلك فقال أم حسبت أي بل ظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم لوح رقم فيه اسماء أصحاب الكهف وخبرهم ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من رصاص والرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابة كانوا من آية عجبة أي كانوا آية يعجب بها من من علمها؟ وفيه معنى الإنكار، وفيه معنى الإنكار على السائلين عن أصحاب الكهف كأنه قال لا تعجب من أمرهم، ففيما خلقناه من صنوف الخلق ما هو أعجب منه. إذ أول فتية جمع فتى وهو الشاب الكامل إلى الكهف، أي رجعوا وغرب إليه، وأما خبر مصيرهم إلى الكهف فقال محمد ابن إسحاق. مرح أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغط فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغين طبعا القصة قبل القراءة القصة اللي ذكر محمد بن إسحق وجماعة من المفسرين يذكرونها في قصة أصحاب الكهف تتعلق بالفساد الذي وقع بعد سيدنا عيسى عليه السلام فهؤلاء عبدوا الله سبحانه وتعالى مخالفين يعني عبد الله سبحانه تعالى على شريعة عيسى. هذا الأمر بقى بيدخل في يعني في بعض الألفاظ في التفسير أثناء التفسير يدخل في بعض ال الألفاظ أو بعض عبارات المفسر يذكرها ان هي على وكأن الكلام عن كأن الكلام عن موحدين من النصارى يكون يكون هذا مستحضرا يعني لماذا يذكرون هذا هذا مع استحضار هذه القصة؟ وقد يناقش ذلك أو قد يرد عليه أن السائلين من اليهود وإذا كان هؤلاء أصحاب الكهف على عقيدة سيدنا عيسى وعلى شريعة سيدنا عيسى فهذا بالنسبة لي اليهود يعني مثل هذه القصة لا يذكرون بهذه الصورة أو لا يحتفون بها فمن الممكن أن يكون هناك اعتراض من هذا من هذا الجانب بس عشان لما بنقرأ في التفاسير وهنا في التفسير أيضا يعني ربما يكون كذلك إن في عبارات يشعر وكأنه يتكلم عن إيه يتكلم عن الموحدين بعد الموحدين بعد المسيح وأظن قضية اللي يذكروا الذي ذكرته في قضية اليهود وأن اليهود الذين يسألون يعني يعني أحصل واضح يعني. يقول فقال محمد بن إسحاق ما رح أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح يعبدون الله تعالى وكان ملك منهم يقال له دقيانوس، قد عبد الأصنام وقتل من خالفه، وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية نزلها أحدا إلا فتنه حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغي أو يقتله حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وسياتي ذكرها فهرب أهل الإيمان منه وكان حين قدمها أمر أن يجمع له أهل الإيمان فوان وقع به خيره بين القتل وبين عبادة الأوثان فمنهم من يرغب في الحياه ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ثم يربطوا ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة فلما رأى ذلك هؤلاء الفتية حزنوا حزنا شديدا واقبلوا على الصيام والقيام والتسبيح والدعاء وكانوا سبعة في قول ابن عباس وأسماؤهم عنده مكش المينة ويمليخة ومرطنس ونينوس وسارينوس ودوانوانس ودوان وقرأ الأسماء بالتقريب كده وكفشتط يوش وقيل كانوا ثمانية وكثروا الاختلاف في أسمائهم وأنسابهم وحرفهم واسم كلبهم ولونه يقول فقالوا ربنا اتنا من لدنك من عندك رحمة أي رزقا وهيئ وأصلح لنا من أمرنا الذي نحن فيه وهو الإيمان وترك الكفر رشدا صوابا ايجعلنا راشدين قرأ أبو جعفر وهي ويهي بإسكان الياء الثانية بغير همز فظهر عليهم وحملوا إلى الملك فقال اختاروا إما أن تذعنوا لآلهتنا وإما أن أقتلكم فقال مكش وهو أكبرهم إن لنا إلها ملك السماوات والأرض جلت عظمته لن ندعو من دونه إلها أبدا وقال بقية الفتية لبقية نوس كذلك فقال الملك ما يمنعني أن أعجل لكم العقوبة إلا أنكم شباب ورأيت أن أجعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم فأخذوا من بيوتهم نافقة وخرجوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بنجل بنجلوس <تصفيق> واسم الكهف حيرم أو حيرم وأقموا به يعبدون الله فيه وتبعهم كلب كان لهم وجعلوا نفقتهم إلافة منهم وهو يمليخ وكان من أجملهم وأجلدهم فكان يبتاع طعامهم من المدينة سرا فإذا دخل المدينة لبس ثياب المساكين ويشتري طعامهم ويتجسس لهم الأخبار ولبث كذلك زمانا حتى أخبارهم يمليخ أن الملك يطلبهم ففزعوا لذلك وحزنوا فبينهم كذلك عند غروب الشمس يتحدثون ويتدارسون اذ ضرب الله على آذانهم في الكهف. قال الله تعالى فضربنا على آذانهم أي أنمناهم إنامة ثقيلة في الكهف سنين ظرف اللي ضربنا عدد نعت سنين أي معدودة وتخصيص الآذان بالذكر لأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم هي العلها التي منها عظم فساد النوم <تصفيق> معظم يعني مش مش وقلما ينقطع نوم نائم الا من جهه اذنه ولا يستحكم نوم الا مع تعطل السمع والقى النوم عليهم وكلبهم باسطه ذراعيه بباب الكهف فاصابه ما اصابهم فسمع الملك انهم بجبل بنجلوس فالقى الله في نفسه ان يامر بالكهف فيسد عليهم حتى يموتوا جوعا فيه وظنهم ايقاظا وهم رقود أراد الله تعالى أن يكرمهم وأن يجعلهم آية وكان القوم يقلبون ذات اليمين وذات الشمال ثم عمد رجلان كان مؤمنين في بيت الملك يكتمان إيمانهما اسم أحدهما ياندروس والثاني روناس فكتب شأن الفتية وأنسابهم في لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس وجعلاه في البنيان فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات وقومه وقرون بعده وخلفت الملوك بعد الملوك ثم ملك تلك البلاد رجل صالح اسمه نيدوسيس سيس وعشرين سنة فتحذب الناس في ملكه فكانوا أحزابا منهم من يؤمن بالله ومنهم من يكفر ويكذب الساعة فبكى الملك الصالح وتضرع إلى الله حين رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ثم دخل بيته وأغلق بابه ولبس مسوحا وجعل تحته رمادا وجعل يتدرع إلى الله تعالى ويبكي ويدعو الله أن يظهر لهم آية يبين لهم بطلان ما هم عليه حتى أرد الله أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية ليعلموا أن الساعة آتية ولا ريب فيها وأن يستجيب لعبده الصالح ويجمع كلمة المؤمنين فألقى في نفس رجل من ذلك البلد الذي به الكهف أن يهدم بنيان فم الكهف فأبني حظيرة لغنمه فهدمه وحجبه الله بالرعب حتى لا يقدر أن يتقدم حتى ينظر إليهم وكلبهم دونهم وأذن الله للفتية أن يجلسوا فجلسوا مستبشرين، فسلا بعضهم على بعض حتى كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون بها إذا أصبحوا من ليلتهم قال الله تعالى ثم بعثناهم قضناهم بعدما أنمناهم وقوله لنعلم عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود وإلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين الفريقين أحصى أحفظ لما لبثوا أمدا المعنى أيهم أضبطوا غاية لأوقات لبثهم <تصفيق> قال ابن عطية والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية يظنوا لبثهم قليلا والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتيه على عهدهم حين كان عهدهم التاريخ بأمر الفتية قال وهذا قول الجمهور من المفسدين وقيل المراد بالحزبين المختلفين في مدة لبثهم وذلك حين تنازع المسلمون الأولون أصحاب الملك نيدوسيس والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في الكهف فقال المسلمون الأولون مكثوا ثلاثمائة سنة وتسعة سنين وقال المسلمون الآخرون بل مكثوا كذا وكذا وقال آخرون الله أعلم بما لبث فلما استيقظ الفتية من نومهم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يرون في وجوههم ولا في أبدانهم شاء ينكرونه وهم يرون أن ملكهم دقيانوس في طلبهم، فلما قضوا صلاتهم قالوا لصاحب نفقتهم أنبئنا ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار، وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون، وقد يخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى تسألوا بينهم، فقال بعضهم لبعض كم لبثتم نياما، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ثم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وكل ذلك في أنفسهم يسير، فقال لهم صاحب نفقتهم إن الملك أراد قتلكم أو تذبحوا للطواغيط فقال كبيرهم يا اخوتاه اعلموا انكم ملاق الله فلا تكفروا بعد ايمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا لصاحب نفقتهم انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال بها وما الذي نذكر به عند دقيانوس وتلطف ولا تشعرن بك احدا وابتع لنا طعاما فاتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعا ففعل كما كان يفعل وضع ثيابه وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيها وأخذ ورقا من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطابع دقيانوس وانطلق خارجا فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عن بابه فعجب منها ثم مر ولم يبالي بها حتى أتى باب المدينة فنظر في أعلى الباب علامة أهل الإيمان فاستغفى وتحول إلى باب آخر فرأى مثل ذلك حتى خيل إليه أن المدينة ليست بالذي كان يعرف ورأى ناسا يحلفون باسم عيسى ولم يميز منهم أحدا تزداد حيرة وظن أنه نائم فسأل عن اسم المدينة فقيل له أقسوس فقال لعل عقل ذهب فدفع الورق إلى البياع ليشتري طعاما فعجب البياع من الورق وطرحا إلى رجل من أصحابه فجعلوا ينظرون إليها ويقول بعضهم لبعض إن هذا رجل قد أصاب كنزا وجعل أهل المدينة يقولون ما رأينا هذا الفتى قط فحملوه إلى رجلين كان رأسي المدينة ومدبري أمرهما وهما صالحان اسم أحدهما أزيوس والآخر أضطيوس فنظر إلى الورق فعجب منه فقال أحدهما أين الكنز يا فتى فقال ما وجدت كنزا وهذا الورق ورق آبائي <تصفيق> ونقش, ونقش هذه المدينة وضربها ولكن والله ما أدري ما شأني وإني رجل من أهل المدينة أنا فلان ابن فلان فلم يعرف واحد ولا عرف أباه قالوا فنقش هذا الورق من ثلاثمائة سنة وأنت غلام شاب فقال ما فعل الملك دقيانوس قالوا ما نعرف على وجه الأرض اليوم هذا الاسم إلا ملك قد هلك وهلك بعده القرون قال لهم فما يصدقني أحد لقد كنا فتية وكان الملك أكرهنا على عبادة الأوثان فهربنا منذ أيام إلى الكهف وخرجت لأشتري لأصحابي طعاما وتجسس الأخبار فانطلقوا معي إلى الكهف في جبل بنجلوس فانطلقوا معي إلى الكهف في جبل بنجل لوريكم أصحابي فلما سمع الرئوس ما يقول قال يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها لكم على يدي هذا الفتى فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابه فانطلق معه أريوس وأطيطوس وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم فلما سنع أصحاب الكهف الأصوات وجلبت الخيل مصعدة نحوهم جزعوا وظنوا أنهم رسل جبار دقيانوس بعث إليهم ليؤتى بهم فسبق إليهم صاحبهم وقص عليهم أن كله فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بإذن الله وأنهم وإنما اوقظوا ليكونوا آيةا للناس وتصديقا للبعث ثم فتحوا التابوت النحاس الموضوع بباب الكهف فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوب فيهما أسماؤهم وأنهم كانوا فتيه آمنوا وهربوا من ملكين دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر بمكانهم فلما أخبر بمكانهم أمر بسد الكهف عليهم فكتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم ان عثر عليهم فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية للبعث فيهم ثم رفعوا اصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثم دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوسا مشقة وجوههم لم تبل ثيابهم وجاء الملك الصالح نيدوسيس عند حتى وقف عليهم واعتنقهم وبكى فدعوا له فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا فتوفى الله أنفسهم فأمر الملك أن يجعلوا في توابيت في الذهب ثم راهم في المنام فقالوا له انا لم نخلق من ذهب ولا فضة وإنما خلقنا من تراب إلى التراب نصير فأمر الملك بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد على الدخول إليهم فأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجد يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة وقد حكى المفسرون والمؤرخون قصة أهل الكهف على وجوه كثيرة بألفاظ مختلفة والله أعلم فقال ونا أجمل القصة ويأتي تفصيل القصة بعد ذلك في الآيات لأن الآيات في أول السورة في إجمال للقصة ثم بعد ذلك التفصيل إذا أول فتية إلى الكهف ثم بعد ذلك فأو إلى الكهف هذا جاء إجمال القصة ثم تفصيل القصة بعد ذلك قال الله تعالى نحن نقص ننزل عليك نبأهم قال خبر الفتية بالحق بالصدق إنهم فتية شبان وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة ولذلك قال أهل اللسان رأس الفتوة الإيمان آمنوا بربهم وزدناهم هدى ثبتناهم على ذلك وربطنا على قلوبهم قال قويناها على قول الحق وصبرناها على هج الأوطان إذ قاموا بين يدي الملك دقيانوس حين أمرهم بسجود الأصنام وعبادة غير الله تعالى فقالوا مخلصين ردين عليه ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ولئن دعونا إلها غيره لقد قلنا إذن قولا شطط جورا والشطط هو الإفراط في الظلم ثم أنكروا حال قومهم فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه تعالى الهه لولا هلا يأتون عليهم على عبادة الأصنام بسلطان بين حجة ظاهرة فمن أظلم ممن افترى على الله فزعم أن معه إلها شريكا فمن ممن افترى الله كذبا فزعم أن معه شريكا ثم قال بعضهم لبعض وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون أي اعتزلتم قومكم ومعبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته المعنى اذ بعدتم عن قومكم ومرادهم فأووا إلى الكهف الجو إليه ينشر يبسط لكم ربكم من رحمته بأن يسهلها عليكم ويعيذكم من عدوكم قرأ أبو عمرو ينشر لكم بإضغام الرأي في اللام من رواة السوسي واختلف عنه من رواة الدوري والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. ويهيئ يسهل لكم من أمركم مرفقا قال ما يرتفق به الإنسان قالوا ذلك توكلا على الله قرأ نفعا أبو جعفر ابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء والبقون بكسر الميم وفتح الفاء ومعناهما واحد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيهم قرأ ابن عامر ويعقوب تزورو بإسكان الزاي وتجديد الراء من غير ألف مثل تحمروا وقرأ الكفيون بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها وتخفيف الراء تزاوروا أصله تتزاوروا فحذفت إحدى التأين تخفيفا وقرأ الباقون بتجديد الزاي وإثباته الألف تزاوروا أصله تتزاور قلبت التاء الثانية زايا ثم أضغمت والقراءات بمعنى واحد أي تميل وتعدل عن كفهم ذات اليمين ظرف لتزاور والمعنى نحو الجهة المسمى باليمين وإذا غربت تقردهم قال تجاوزهم وتعدل عنهم ذات الشمال وأصل القرض القطع ومنه سمي المقراض لأنه يقطع به وهم في فجوة منه أي متسع من مكان الكهف يصل إليهم النسيم ويدفع عنهم كرب الغار ووخمه ولا تصل إليهم الشمس عند طلوع ولا غروب ذلك من آيات الله عجائبه الدالة على قدرته ثم مدحهم فقال من يهدي الله قال بأن فتح له طريق الهداية فسلكها فهو المهتد أي المخلص في إيمانه الذي أصاب الفلاح أثبت نافع وأبو جعفر وأبو عمر الياء في المهتدي وصلا واثبت يعقوب وصلا ووقفا وحذفها الباقون في الحالين قال وذم ضدهم فقال ومن يضلل أي يضلله تعالى بخذلانه فلن تجد له وليا مرشدا يرشده إلى فلاح وتحسبهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أيقاظا جمع يقذ كعضد أي منتبهين لأنهم كانت أعينهم مفتحة في نومهم وهم رقود نيام جمع راقد ويتنفسون مع ذلك ولا يتكلمون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيصر قال ابن عباس كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لألا تأكل الأرض لحومهم ويقال كان يوم عشراء يوم تقلبهم وكلبهم بس ذراعيه مد يديه بالوصيد قال والوصيد العتبة العتبة التي لباب الكهف أو موضعها حيث ليست على الأصح موضع حيث ليست هناك يعني ليس هناك عتبة على الأصح هو موضع موضع العتبة من الكهف وقيل هو فناء الباب والباب الموصد هو المغلق وأكثر وأهل التفسير على أنه أي أن الكلب كان من جنس الكلاب. قال ابن الجنس الكلاب الخاص يعني الكلب المعروف. قال ابن عباس كان كلبا أنمر واسمه اقتمير وقيل كان أسدا ويسمى الأسد كلبا فكانوا إذا انقلب انقلب موافقة لهم وهو مثلهم في النوم واليقظة. لو اطلعت عليهم أي لو نظرت إليهم يا محمد. لوليت لراجعت هيبة وخوفا منهم فرارا هاربا لما البسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب اجله فيوقذهم الله من رقدتهم ولم لئت قرأ نافع أبو جعفر بن كثير بتجديد اللام الثانية والباقون بتخفيفها وأبو جعفر وأبو عمرو يبدلان الهم زياء وكلها لغات بمعنى لم تلأت منهم رعبا خوفا لما ألبسهم الله من الهيبة ولعظم أجرامهم وانفتاح عيونهم ولوحشة مكانهم قرب ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب رعبا بضم العين والباقون بإسكانها وعن ابن عباس قال غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس قد منع ذلك من هو خير منك فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فبعث معاوية ناسا فقال اذهبوا فانظروا فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم وكذلك بعثناهم أي كما أنمناهم هذه المدة بقدراتنا مثل ذلك أيقظناهم ليتسألوا بينهم عن حالهم وما جرى لهم قال قائل منهم وهو رئيسهم مكش المينة كم لبثتم في نومكم لأنهم مستكثروا طول نومهم قرى نافع ابن كثير عصر ويعقوب وخلف لبثتم لبثت بإظهار السائع عند التائح حيث وقع البقون بالإظهام قالوا لبثنا يوما لأنهم دخلوا الكهف طروع الشمس وبعثهم الله آخر النهار فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم فلما نظروا إلى أظفارهم وأشعارهم تيقنوا أن لبثهم أكثر, أكثر من يوم طبعا هو الذي يذكره هنا وكأنه متعارض مع ما ذكروا في القصة سابقا هي قضية هل طالت أظفارهم وأشعارهم؟ فهو ما ذكروا قبل ذلك في القصة أنهم لم يستنكر لم يستنكر أحد منهم الآخر يعني لم يستنكر, لم يستنكر في هيئاتهم وفي بعض الأخبار فيها أنهم في بعض الأخبار فيها أنهم طالت أفظارهم وأشعارهم وفي بعض الأخبار ليس فيها ليس فيها ذلك وكونهم لم يستغرب بعضهم يعني هو هم تكلموا في الوقت ولكن لم يتكلموا في هيئتهم وخرج إلى وخرج إلى السوق يعني ولم يقع التعجب مثل هذا فهذا في العادة أن أظهرهم وأشعارهم لم يقع فيها شيء يقول فثم قالوا ربكم أعلم بما لبسون فبعثوا أحدكم يعني يمليخ بورقكم قرأ أبو عمرو حمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب بورقيكم بإسكان الرأي والباقون بكسرها والقراءتان معناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة المعنى فأرسلوا واحد واحدا منكم بفضتكم هذه المعدة للنفق إلى المدينة التي خرجنا منها وهي المسمى في الإسلام طرصوس وكان اسمها في الجائلية أقصوس فلينظر أيها يعني أي أهلها أزكى طعاما أحل وأطيب لأن لأنهم كان فيه من يسبح للطواغيت، فليأتكم برزق بشيء. من هو قال اترفق في الشراء وفي طريقه وفي دخوله المدينة حتى لا يطلع عليه أو حتى لا يطلع عليه، ولا يشعرنا يع يعلمنا بكم أحد من الناس. إنهم إن يظهروا يطلعوا عليكم، يرجموكم يقتلوكم. قيل كان من عادتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتلى. أو يعيدوكم في ملتهم يردوكم إلى دينهم ولن تفلحوا إذا أبدا لن تسعدوا لا في الدنيا ولا في الآخرة ان رجعتم إلى دينهم وكذلك أي وكما أنمناهم وأيقظناهم لحكمة اعثرنا أطلعنا عليهم لحكمة وهي ليعلموا قوم ندوسيس أن وعد الله بالبعث حق وأن الساعة لا ريب فيها لأن الكفار منهم كانوا ينكرون البعث والحساب وفي بعض الأخبار إن, أن المؤمنين اختلفوا في البعث والحساب هل يكون بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ لأن يقول أن الكفار منهم كانوا ينكرون البعث والحساب المعنى ليعلموا أن القادر على إنامة هؤلاء هذه المدة ويبقائهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وحشرهم إذ أي وذكر إذ يتنازعون أي المسلمون والكافرون بينهم بين المتنازعين أمرهم الفتية. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا والتنازعوا في البنيان فقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا وقال المشيكون نبني عليهم كنيسة هنا المقصود بالكنيسة اللي هو بيت العبادة لا كنيسة النصارى وانا بيتكلم عن المشركين وهؤلاء ليسوا, ليسوا من النصارى بل المسلمين كانوا على على عقيدة عيسى على ما يذكروا في القصة يعني. اللي رأى محمد بن إسحاق وقال المشركون نبني عليهم كنيسة لأنهم من أهل نسبنا فلما لم يتحقق المتنازعون ذلك قالوا ربهم أعلم بهم كبير. لا كذا غلب من أخطاء قول وهو ذي ولم على جعل في مجين يقولون أن الله نبي صح هذه هذا في مقابل نصارى نجران سيقولون نصارى نجران او اليهود ويقولون هذا مثلا الكلام في يعني ذكر النصارى نجران وهذا قول السيد غير الخبر الذي يرد في هذا في استحضار لأن القصة تتعلق بإيه أن القصة تتعلق بما بعد المسيح عليه السلام ويقولون خمسة سادس كلبهم قال وهذا قول العاقب وكان نسطوريا رجما مصدر أي ظنا وحسدا وهو يستعار من الرجم لا أعلم كلمة حسدا هذه في محلها صحيحة كده لا. قال هو يستعار من الرجم كأن الإنسانة هي لعلها حدثا مثلا ممكن تكون حدثا أقرب وقال وهو يستعار من الرجم كأن الإنسان يرمي الموضع المشكلة المجهولة عنده يظنه المرة بعد المرة يرجمه عسى أن يصيب, عسى أن يصيب بالغيب من غير يقين ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم يعني هو بيخمن مرة بعد مرة كأنه بيرجم شيء يرجمه بحجرة مرة بعد مرة ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قال وهذا قول المسلمين فصدقهم الله تعالى والواو في قوله وثامنهم واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم لتفصل أمرهم وتدل على أن هذه نهاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام ولو كانت فيما قبل من قولهم ورابعهم وسادسهم لصح الكلام لأن الجمله الثانية إذا التبست بالأولى جاز إثبات الواوي وحذفها ولا يجوز حذف الواوي إذا لم ترتبط الثانية بالأولى قل رب أعلم بعدتهم أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه عز وجل قرى الكوفيون وابن عامر ويعقوب ربي بإسكان الياء والباقون بفتحها ما يعلمهم إلا قليل أخبر تعالى أن عالم ذلك من البشر قليل والمراد به قوم من أهل الكتاب وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من ذلك القليل وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم قال ابن عطية ويستدل على هذا من الآية بأن القرآن لما حكى قول من قال ثلاثة وخمسة قرن بالقول إنه رجم بالغيب فقد ذلك فيها ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها بشيء فلا تماري أي لا تجادل فيهم في أهل الكهف إلا مراءا ظاهرا إلا جدال عالم متأقن لأنه تعالى عرفت الحق من ذلك قرأ الدوري عن الكسائي تماري بالإمالة بخلاف عنه ولا تستفت أي لا تسأل فيهم في أصحاب الكهف منهم من أهل الكتاب استلاف الضمرين هنا أحدا عن قصتهم لأنك خبير بذلك ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين والروح وأهل الكهف قال غدا أخبركم ولم يستثني نزل ولا تقولن لي شيء أي لأجل شيء تهم به إني فاعل ذلك غدا أي فيما يستقبل من الزمان لا اليوم الذي يلي يومك يقصد أن الغد يرد به ما يستقبل من الزمان لا الغد اللي هو اليوم التالي إلا يشاء الله قال في الكلام حذف يقتضيه الظاهر تقديره إلا أن تقول إلا أن يشاء الله أو إلا أن تقول إن شاء الله فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله تذكر مشيئة الله. يقصد تذكرها بلسانك يعني. واذكر ربك بالاستغفار إذا نسيت الاستثناء قال ابن عباس ومجاهد والحسن معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني هذا مختلف عن الاستغفار وذكر ربك هنا يقولون واذكر ربك إذا نسيت تذكره بالاستثناء قال وجوز ابن عباس الاستثناء في اليمين إلى سنة ما لم يحنث وعن الحسن وطووس ما دام في المجلس واتفق لأئمة الأربعة على أن الاستثناء في اليمين بالله تعالى لا ينفع لا ينفع ويسقط الكفر هذا معطوف على ينفع من في أيضا يعني على أن الاستثناء في اليمين بالله تعالى لا ينفع ولا يسقط الكفر إلا أن يكون متصلا باليمين لفظا أو حكما واختلفوا في الاستثناء هنا بقى يعني يستطرد في ذكر مسائل تتعلق بالاستثناء. واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق. فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز. واشترط الشافعي أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. فقال مالك وأحمد لا يجوز الاستثناء فيهما. واختلفوا في الاستثناء من غير الجنس. فقال أحمد ومحمد بن الحسن وزفر لا يصح. وأكثر الشافعية والمالكية يلزم صحة استثناء ثوم وغيره والأشهر عن أبي حنيفة صحته من مكيل وموزور من أحدهما فقط والاستثناء الكلي هذه مسألة أخرى والاستثناء الكلي باطل بالاتفاق له علي عشر إلا عشرة مثلا وكذا من عدد مسمى يعني لو على عشرة إلى ثمانية مسائل يعني في محلها مذكورة وكذا الأكثر من عدد المسمى عند الإبام أحمد وأبي يوسف وابن المجشون من المالكية وقال لئمة الثلاثة يصح ولا يصح الاستثناء إلا هذه مسألة أخرى ولا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف بنطقه بالاتفاق وإذا تعقب الاستثناء وإذا وإذا تعقب الاست وإذا تعقب الاستثناء جملة تعقب المتكلم الاستثناء جمل أو إذا تعقب الاستثناء والاستثناء الذي جاء بعد الجمل نعم هذه مسألة أخرى وإذا تعقب الاستثناء زي المسألة تذكر في أول سورة النور عشان وإذا تعقب الاستثناء جمل جملًا جملًا بواو العطفي وصلح عوده إلى كل واحدة فللجميع عند لئمة الثلاثة إلا لمانع كبعد مفردات وعند أبي حنيف للأخيرة والاستثناء من النفي إثبات هذه مسألة أخرى والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند الشافعية والملكية والحنابلة خلافا للحنفية في الأولى ولبعضهم فيهما قضيت الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من النفي الاستثناء النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي والخلاف فيها وقل عسى أن يهديني ربي قال يدلني لأقرب من هذا رشد أي يثبتني على طريق هو أقرب إله وأرشد والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء قرأ نافع أبو جعفر وأبو عمر يهديني بإثبات الياء حالة الوصل وابن كثير ويعقوب بإثباتي في الوصل والوقف وحذفها الباقون في الحالين ولبثوا يعني أصحاب الكهف في كهفهم نياما أحياء ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة هذا إخبارهم من الله سبحانه عن مدة لبثهم في الكهف هو الأصح وهو الأصح يعني هنا يلمح أن في قول آخر أن هذا من قول أهل الكتاب أنهم قالوا هذا ثم رد عليهم بقول يقول الله أعلم ببالبثوا هنا يقول أن هذا إخبارهم من الله أنه الأصح قرى حمزة والكسائي وخلف ثلاثمائة سنين ثلاثمائة بغير تنوين على الإضافة والباقون بالتنوين وأبدل السنين من ثلاثمائة من قوله ثلاثمائة وقوله قل معناه أن الأمر في مدة لبثهم كما ذكرنا فإن زعوك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما لبث هذا يحتاج أن يقوله لأنه ذكر أن ما قبله إخبار من الله ليس ردا على أحد قل الله أعلم بما لبثوا أي هو أعلم منكم وقد أخبر بمدة لبثهم وعن علي رضي الله عنه أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة شمسية والله ذكر ثلاثمائة قمرية والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مئة سنة ثلاث سنين فيكون في ثلاثمائة تسع سنين فلذلك قال وازدادوا تسعا لو غيب السماوات والأرض أي هو المختص بعلم ما غب فيهما أبصر به وأسمع أي ما أبصر الله وأسمعه هذا أسلوك تعجب أبصر به أفعل به ما أبصر الله وأسمعه فلا يغيب عنه شيء ما لهم أي لأهل السماوات والأرض من دونه أي من دون الله من ولي يتولى أمورهم ولا يشرك في حكمه أحد فليس لأحد أن يحكم بحكم لم يحكم به الله قرأ ابن عامر ولا تشرك بالخطاب وجزم الكاف على النهي وقرأ الباقون بالغيب ورفع الكاف على الخبر أي لا يشرك الله في حكمه ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتي بقرآن غير هذا أبدله نزله واتلو واقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليك من كتاب ربك أي القرآن وأعمل به لا مبدل لكلماته قال نانا لا نقص في قوله قرأ أبو عمرو ورويس عن يعقوب مبدل لكلماته بإضغام اللام الأولى في الثانية ولم تجد من دونه ملتحدا ملجأا يلجأ إليه ولما طلب عيينة ابن حصم الفزاري وأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد أبي ذر وأصحابه من الفقراء من مجلسه لرثاثة حالهم ليجلس إليه نزل واصبر نفسك أي مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال طرفي النهار قرأ ابن عامر بالغدوة بضم الغين وإسكان الدالي وووين بعدها وقرأ الباقون الفتح الغين والدالي وألفين بعدها يريدون وجه تعالى لا يتغون عرضا من الدنيا ولا تعد عيناك عنهم لا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا أي لا تطرد الفقراء لفقرهم ورفاثة حالهم ولا تمل إلى الأغنياء لجمالهم وغناهم قرأ أبو عمرو تريز زينة بادغام الدال في الزاي ولا تطع في طردهم من أغفلنا قلبه هو عينه وأصحابه عن ذكرنا عن القرآن والتوحيد واتبع هواه في الشرك وطلب, وطلب الشهوات وكان أمره فرطا سرفا وتضيعا وقل يا محمد لهؤلاء الذين اغفلنا قلوبهم عن ذكرنا الحق خبر مفتدئ محذوف تقديره الذي أنبأتكم به الحق من ربكم قال بترك طرد المؤمنين يعني الذي أخبرتكم به من عدم طرد المؤمنين هو الحق من ربكم الحق من ربكم بترك قال بترك طرد المؤمنين ثم خيرهم تهديدا فقال فمن شاء الإيمان فليؤمن ومن شاء الكفر فليكفر المعنى لست بطارد المؤمنين لهواكم فاعملوا ما شئتم إن أعتدنا هيئنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها والسرادق هو ما أحاط بالبناء من الستر و يستغيف من العطش يغاف بمنك المل هو القح والدم الأسوود يشويوج يينظجها بإسشراب المهل وساءت قبلحة النار مرتفق أي مجل سن أو متكأ أن الارتفاق نص المررف تحت الخد إن الذين آمنوا نوضيع أعمالهم بمن أحسن عملهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن قيل فأين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجواب يقصد خبر قيل جوابه قول أولئك لهم جنات عدن وأما قوله إن لا نضيع فكلام معترض والعدن الإقامة يقال عدن فلان بالمكان إذا أقام به وسميت عدنا لخلود المؤمنين فيها تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها قال يلبسون في الجنة من أساور واحدها سوار وهو ما يلبس في الذراع من ذهب من الأولى في من أساور للابتداء والثانية من ذهب للبيان صفة لأساور وتنكيرها لتعظيم حسنها من الإحاطة به ويلبسون قرى بانو عن عاصم بكسر الباء والبقونة بفتحها ثيابا خضرا من سندس جمع سندسة وهو رفيع الديباج واستبرق ثخينه وهو فارسي المعرب متكين فيها على الأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة وهي ستر كالبيت ليس الحجلة ستر كالبيت ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمع كما هو هيئة المتنعمين فرى أبو جعفر متكين متكون وشبه بغير همز حيث وقع البقون بالهمز نعم الثواب أي نعم الجزاء الجنة وحسنت مرتفقا مجلسا ومقرا واضرب لهم مثلا أي مثل حال هؤلاء المؤمنين والكافرين بحال رجلين وكان أخويني في بني إسرائيل مؤمن اسمه يهودا وكافر اسم واسمه قطروس ورث من أبيهما ثمانية ألف دينار فتشاطر فاشترى الكافر بها ضياعا وعقارا وعقارا وصرف المؤمن في وجوه الخير والى أمرهما إلى ما أخبر الله تعالى به في قوله جعلنا لاحدهما جنتين قال بستانين من اعناب وحففناهما بنخل أي جعلناه محيطا بالجنتين وجعلنا بينهما وسطهما زرع يقتات به أي جمعت هذه الأرض أنواع الثمرات وأصنف الأقوات ولم يكن بين الجنتين موضع خراب كلتا الجنتين قال مبتدا خبره آتت أكلها, أكلها هذا الخبر قال أعطف ثمرها قرأ نفعنا كثير وأبو عمرو أكلها بإسكان الكف والبقونا بضمها ولم تظلم أي تنقص منه شيئا بل أتت به في غاية الكمال ففجرنا شققنا قرأ يعقوب وفجرنا بغصيف الجيم والبقون بالتشديد خلالهما لهما وسطهما نهرا يجري بينهما ليزيد به وكان له قال يصاحب بالبستان ثمر قرأ أبو عمرو ثمر بضم الثاء وإسكان الميم وقرأ نافع عبد كثيرة وابن عامر وحمزة والكسي وخلف بضم الثاء والميم ثمر وقرأ أبو جعفر وعاصم ويعقوب بفتحهما ثمر فمن قرأ بالضم سواء بإسكان الميم أو بضم الميم لكن مع بضم الثاء يقصد فمن قرأ بالضم تأي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف جمع ثمار ومن قرأ بالفتح جمع ثمرة وما يخرجه الشجر من الثمار المأكولة فقال الكافر طن وأنا ثمار قيدها بالمأكولة لأنه يتكلم على ثمار إن ثمر تفسيرها بالأموال. فقال الكافر صاحب البستان لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يراجع في الكلام انا أكثر من كمالا لاقباله على الدنيا وتركه الآخرة وأعز نفرا عشيرة قرأ نافع أبو جعفر انا أكثر بالمد ودخل الكافر جنته التي لا جنة له سواها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون ولم يقل جنتيه لأن المراد ما هو جنته وأخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيها ويفاخر بها وهو ظالم لنفسه بالكفر قال إعجابا ما أظن أن تبيد تهلك هذه الجنة أبدا لطول أمله وما أظن الساعة قائمة كائن ولا إردت إلى رب كما تزعم لاجد أجدن خير منها منقلبة أي مرجعا فإنه لم يعطيني الجنة في الدنيا إلا ليعطري لي في الآخرة أفضل منها. قرأ نافع من أبو جعفر ابن كثير ابن عامر منهما بميم من بعد الهاء على التثنية، لا جنة خير منهما، أي من الجنتين، وكذلك هي في مصاحفهم. وقرأ الباقون بحذف الميم على الإفراد، أراد جنته، وكذلك هي في مصاحفهم. قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب أي أباك آدم لأنه خلق من تراب ثم من نصف أي مني ثم سواك عدلك وكملك رجلا بشرا ذكرا لكنه الله ربي قرى أبو جعفر بن عمرو الرويس عن يعقوب لكن بإثبات الآلف بعد النون في الحالين وحذفها الباقون وصلا ولا خلاف في إثباتها في الوقف اتباعا. الرسمي او اتباعا للرسمي وأصله لكن انا فحذفت الهمزه طلبا للتخفيف لكثره استعماله ثم ادغمت احنا إحدى النونين في الاخرى قال الكسائي في تقديم وتاخير مجازه لكن الله هو ربي طبعا هو نفسها نوع الضمير يختلف على لو قل فيها تقديم وتاخير عن لو بقيت على ترتيبها ولا أشرك برب أحدا. قرأ الكوفيون وابن عامر ويعقوب بربي بإسكان أليا والباقون بفتحها ولولا أي هل إذ دخلت جنتك قلت عند دخولها ما شاء الله أي الأمر ما شاء الله وتشكره على إنعامه عليك وقلت لا قوة إلا بالله اعترافا بالعجز على نفسك والقدرة لله ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فتكبرت علي. قال ابو عمرو بن عامر وحمزة الكسائي وخلف ادخلت بإضغام الذال في الدال والباقون بالإظهار فعسى فلعل ربي أن يؤتيني يعطيني في الآخرة خيرا من جنتك في الدنيا ويرسل عليها على جنتك حسبانا قال مرامية جمع حسبانا وهي الصواعق من السماء فتصبح صعيدا أرضا زلقا يزلق عليها لملاستها أو يصبح ماؤها غوراً غائراً في الأرض لا سبيل له فلن تستطيع له طلباً أي إن طلبته لم تجده تلخيصه أرجو أن أرزق أفضل من جنتك وأن تهلك جنتك قرأ أبو عمر وأبو جعفر وقالون عن نافع إن ترني بإثبات الياء وصلاً ويعقوب بإثباتي وصلاً ووقفاً وحذفها الباقونة في الحالين وقرأ نافع عن جعفر أنا أقل بالمد كما تقدم في أنا أكثر وأثبت نفع أبو جعفر وأبو عمر الياء في يؤتيني وصلا وأثبت ابن كثير ويعقوب وصلا واقفا وحثف الباقون في الحالين ووحيط بثمره قال بالهلاك فهلك كثمرته قرأ أبو عمرو بثمره بضم الثاء وإسكان الميم وقرأ نفع أبو كثير وابن عمرو وحمزة والكزاوي وخلف رويس عن يعقوب بضم الثاء والميم وقرأ أبو جعفر وعصم وروحا عن يعقوب بفتحهما فأصبح يقلب كثيه قال هو التصفيق وتقليبهما ظهرا لبطن تندما على ما أنفق فيها أي في عمارتها وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها يعني أن السقوف وقعت ثم تهدمت الحيطان عليها فهي خاوية والحيطان على, على العروش قال وتعطف على يقلب ويقول يا ليتني لم اشك بربي احد طبعا طبعا هذه يعني ممكن يبقى في نظر اخر يعني ويقول يا ليتني لم اشك بربي احد قرى الكوفيون وابن عامر ويعقوب باسكان الياء والباقونه بفتحها في الياء ليتني يعني. قال الله تعالى ولم تكن له فئه جماعه ينصرونه من دون الله من عذابه وما كان منتصرا ممتنعا بنفسه من العذاب قال حمزه الكسائي وخلف يا له بلياء على التذكير للفصل بله وقرأ الباقون بالتاء مؤنثا لتأنيف فئة هناك أي في ذلك الوقت ويسمى مكان ويستعمل في الزمان الولاية قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو الولاية يعني السلطان والملك وقرأ الباقون بفتح الواو الولاية بمعنى النصرة والتولي لقول تعالى الله ولي الذين آمنوا لله الحق قرب عمر والكسائي الحق بالرفع صفة للولاية هناك الولاية لله الحق صفة للولاية وقرأ الباقون بالجر صفة لله هو خير ثوابا أفضل جزاء لأهل طاعته وخير عقبة أي عقبة للمؤمنين المعنى ثواب الله تعالى للمؤمنين في الاخره أفضل من غيره قرأ عاصم وحمزة وخلف عقبة بإسكان القاف واضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم لقومك مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء يعني المطر فاختلط به أي تكاثف فساب نزوله نبات الأرض وامتزج الماء بالنبات حتى روية وحسن فأصبع عن قريب هشيما أي مهشوبا تهشم تكسر تذروه تفرقه الرياح فتذهب به المعنى شبه الدنيا بما فيها منها بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الريح فانعدم قرأ حمزته والكسائي وخلف الريح بغير ألف على الإفراد وقرأ الباقون بألف بعد الياء على الجم وكان الله على كل شيء مختدر يقول وكان الله على كل شيء من السعادة والشقاوة والإنشاء والإفناء مختدرا قادرا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونستغفر الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا تواب